وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ إِذْ قَالَ مُوسَى لِأَهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا سَآتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرٍ سَآتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ آتِيكُم بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَّعَلَّكُم تَصْطَلُونَ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 فَلَمَّا رَآهَا اهْتَزَّكَ أَنَّهَا كَأَنَّهَا, كأنها جَنُّ وَلَا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَى لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُفْسِدُونَ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 حتى إذا أتوا على غاد النمل قالت نملة يا أيها النمل دخلوا مساكنكم ودخلوا مساكنكم لا يحط منكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسّم ضاحك من قولها وقال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 وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون إلا يسجدوا لله الذي يخرج الخبز في السماوات والأرض. وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ قَالَ سَنُنْفِرُ أَصْدَقَاتٌ أَمْ كُنْتُمْ مِنَ الْكَاذِبِينَ اذْهَبْ بِكِتَابِي هَٰذَا فَأَلْقِهِ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ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 قالوا نحن أول قوتنا وأول بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدواها وجعلوا وجعلوا أعزّ أهلها أذلّه وكذلك يفعلون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 فما آتَانِيَ الله خير مما أتكم بل أنتم بل أنتم بهديتكم تفرحون يرجع إليهم فلا نأتينه بجنود لا قبل لهم بها فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَّاقِبٍ لَّهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ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 قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أي يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني ليبلوني أشكر أم أكفر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 قَالَ لَهَا دُخُلِ الصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُمَرَّدٌ مِّنْ قَوَارِيرٌ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ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 قالوا تقاسموا بالله لنبيتناه وأهله ثم لنقولن ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإن لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون انظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ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 بلهم قوم يعدلون أم من جعل الأرض قرارا وجعل خلا لها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإلههم الله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 أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي هُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ وَمَن يرسل الرياح بُشْرًا بَيْنَ يَدَي رَحْمَتِهِ ۚ أِيلَٰهُهُم مَّعَ اللَّهِ ۚ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ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 قُلْ فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ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 حتى إذا جاءوا قال أكذبتوا بآيات ولم تحيقوا بها وَلَمْ ولم تحيقوا بها علماً أما ذاكنتم تعملون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون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 من جاء بالحسنات فله خير منها وهم من فزعين يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجذون هل تجذون إلا ما كنتم تعملون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 وَمَنْ ضَلَفَ قُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ وَقُلِ اللَّهُمَّ اتَعَالَى لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِخَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ